ولهدينهم صراطا مستقيما، ومن يطيع الله والرسول فولائك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسوا أولائك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل فإن صابتكم مصيبة فإن صابتكم مصيبة أَنَّمَا أَوْلَادُ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فالقتال في سبيل الله الذين يشترون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما